وزينه في قلوبكم وكرى إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم الحكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي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 الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عساء أي يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عساء عساء أي يكون خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا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 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما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 فَلِلَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِنِعْمَةٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ ضَابِطٌ بِمَا تَعْمَلُونَ